وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا اليه وفي اذاننا و ق ر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إ ن ن ا عاملون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 أ ن ط لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي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 والذين لا يؤمنون في اذانهم و ق ر و ه و عليهم عمى أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم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 「お前た ن のために」「お前たちのために」「お前たちのために」「お前たちのために」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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض ولاى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أ ر أ ي ت م إ ن كان من عند الله ثم كفرتم به من أ ض ل ممن هو في شقاق ب ع ي د سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق